Hazreti Cafer esedık radıyallahu anh'ın duası. Allahümme ehni saiden ve emitni şehide bir rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme fatır es-semavat ve'l-ard, alimul gayb ve şehadetir rahmaner rahim, el hayyul kayyum, eddiyane'l menan, zel celal ve'l ikram. Kulubul halaik biyedike nevasihim ileyke fe ente tezra'ul hayra fi kulubihim ve tahmu'ş şerra iza şi'te minhum. فأسألك اللهم أن تحمو من قلبي كل شيء تكرهه وأن تخشو قلبي من خشتك ومعفرتك ورهبتك والرغبة فيما عندك والأمن والعافية واعطف علينا بالرحمة والبركة منك وألهمنا الصواب والحكمة فنسألك اللهم علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص المقينين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلبي معرفتك حتى أعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين